علي شق شق ما يرمي سلاح ودم اللي يسر في دمو كتايب لقسى الحق الحق ابن الفتح نادر دمه علي شق شق ما يرمي سلاح ودم اللي يسر في دمو كتايب لقسى الحق ابن الفتح نادر دمه. علي شق ما يرمي سلاح ودم اللي يسر في دمو ده يوم حشرين ذكرينو علي شك شك و ناس يناسب دم بارد يسارت بشهر الحق شهر رمضاني و محشرين ذكرينو علي شك شك و ناس يناسب دم بارد كتلينو علي شك شك و ناس يناسب دم بارد كتلينو يوه عمر رالتح رداع سابق اتخلى جو عمر رالتح رداع Halla, ilmati ylpevä, aishen, aishen, aishen, aishen, aishen, aishen, aishen, شك شك النار حلف صهيوني ما يصيبو محمد يلحلب النار يرمي العادي ويصيبو علي شك شك أخذت النار حلف صهيوني ما يصيبو أبو محمد يلحلب النار يرمي العادي ويصيبو أبو محمد يلحلب النار يرمي العادي ويصيبو أمار دا الله بالقديم شطوه علي شنشك دم والله ابو عمار التاحد التاح انا فرحا